استمع إلى الجمل وأعدها ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور أنا أدرس في الثانوية أنا أدرس في الثانوية أنت تطبخ الطعام أنت تطبخين الطعام هو يفحص المريض هي تفحص المريضة